الذي فرض على عباده القيام وجعله مطهرا لنقوتهم من الذنوب والآتام الحمد لله الذي خلق الشهور والأعوام والساعات والأيام وطارق بينها في الفضل والإكرام وربك يخلق ما يشاء ويختار أحمده سبحانه فهو العليم الخبير الذي يعلم أحوال العباد ويجري عليهم المقادير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته خلق الخلق بعلمه فقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجانا خلقهم فأحصاهم عددا وكتب جميع أعمالهم فلم يغادر منهم أحد وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الزاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته وأن يحصرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الصائمون والصائمات ما أشبه الليلة بالبارس هذه الأيام تمر طريعة وكأنها لحظات لقد استقبلنا رمضان الماضي ثم ودعناه وما هي إلا أشهر مرت كتاعات فإذا بنا نستقبل شهرا آخر وكم عرفنا أقواما أدركوا رمضان أعواما وهم اليوم من تكان القبور ينتظرون البعث والنسور وربما يكون رمضان هذا لبعضنا هو آخر رمضان يصومه إن إدراكنا لرمضان نعمة ربانية ومنحة إلهية فهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانتكبت العبارات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وفينات من الهدى والقرطان فمن شهد منكم الشهر فليقم وروى النتائي والبيهقي بسنة حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك اضطرب الله عليكم قيامة يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد فرم وبالصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وتلتلت الشياطين وفتحت أبواب الجنة نعم كم من قلوب تمنت ونفوس حنت أن تبلغ هذه الساعات شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وترفع الدرجات تفتح فيه البنان وتغلق النيران وتصفد الشياطين شهر جعل فيه من الأعمال جليلها ومن الأجور عظيمها روى الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان خفدت الشياطين ومرجة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أخصر ولله عزقاء من النار وذلك كل ليلة نعم شهر رمضان هو شهر الخير والبركات والفتوح والانتصارات. فما عرف التاريخ غزوة بدر وحطين إلا في رمضان ولا عرف فتح مكة والأندلس إلا في رمضان لذا كان الصالحون يعدون إدراك رمضان من أكبر النعمة قال المعلب من الفضل كان الثلث يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان وقال يحيى بن كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا نعم كان رمضان يدخل عليهم وهم ينتظرونه ويترقبونه، يتهيئون له بالصلاة والقيام والصدقة والقيام أثهروا له ليلهم وأضمأوا نهارهم فهو أيام معدودات فاغتنموها لو تأملت حالهم لو وجدتهم بين باك غلب بعبرته وقائم غفط بذفرته وتاجد يتباكى بذعوته كان يرسل على أقوام صدق فيهم قول الله تعالى ستجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قررة أعين جزاء بما يعملون كانوا ربانيين لا رمضانيين هم في صيام وقيام في رمضان وغير رمضان باع رجل من الصالحين جارية له لأحد الناس فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان الطعام والشراب فقالت الجارية لماذا تطنعون ذلك فقال لاستقبال الصيام في شهر رمضان فقالت وأنتم لا تصومون إلا في رمضان والله لقد جئت من عند قوم السنة عندهم كلها رمضان لا حاجة لي فيكم ردوني إلى سيد الأول ثم لا زالت بهم حتى رجعت إلى سيدها الأول كانوا يدرفون الحكمة من شرعية الصيام الصوم لم يشرع عبثا نعم ليست القضية قضية ترك طعام أو شراب كلا القضية أكبر من ذلك بكثير سرع الصيام لكي يعلم الإنسان أن له ربما يشرع الطوم متى شاء ويبيخ الفطر متى شاء يحكم بما يشاء ويختار يخشأه ويبتقيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ قال الله لعلكم تتقون نعم لعلكم تتقون والتقوى خشية مستمرة خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التطاق واصنع كماس فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن طغيرة إن الجبال من الحطى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيم من حقق التقوى شعر بأن حياته كلها ملك لله تعالى يفعل الله تعالى بها ما يشاء فهو يصلي وقت الصلاة ويقوم وقت الصوم ويجاهد في الجهاد ويتصدق مع المتصدقين فليس لنفسه منه حظ ولا نصيب بل حياته كلها وقف لله تعالى استشعر الأولون ذلك فكيف كان حالكم جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أسلم هو وزوجته أسماء بكرين لم يتجاوز عمره الواحد والعشرين سنة أصابه من الأذى والاضطهاد في مكة ما لا يحتمل فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة فخرج جعفر وزوجه إلى الحبشة إلى أرض لا يعرفها وقبائل لا يألفها ولغة لا يفهمها. لبث في الحبشة ثلاث سنين في أرض الغرباء البعزاء ثم أسيع عندهم في الحبشة أن قريش في مكة قد أسلموا فعاد بزوجته وولده إلى مكة فإذا قريش لا تزال على كفرها فردهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الحبشة عاد إلى الحبشة وأكمل فيها سبع سنوات فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أرسل إلى المسلمين في الحبشة أن يقدموا إلى المدينة فلما دخلوا المدينة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر فرحا شديدا وذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى جعفر قبله بين عريه والتزمه وقال ما أدري بأيئتهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وكان جعفر شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر أشبهت خلقي من كاد جعفر يستقر في المدينة حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون الجيوش لغدو المسلمين فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال الروم في مؤتة وقال أميركم دير ابن حارسة فإن أصيب فجعفر يكون عليكم فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة ما كان بين خروج جعفر إلى مؤته وبين وصوله المدينة إلا سبعة أشهر. تجهد الناس وهم ثلاثة آلاف مقاتل، ثم ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى مؤته وصل المسلمون إلى مؤته. فإذا الروم قد جمعوا مئة ألف مقاتل بعزة وعساد شديد. ابتدع القتال أخذ الرأي زيد فلم يلبس أن أصيب فقتل. ثم أخذها جعفر بيمينه وقاتل بها أسد القتال رمى بنفسه من على فرسه وهو يقول يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قدر عذابها كافرة بعيدة عن علي إذ لاقيتها ضرابها علي إذ لاقيتها ضرابها ولا زال يضربهم بسيفه والرأية في يمينه فضربه رومي على يمينه فقطعت فأخذ الراية بشماره فقطعت فاحتضنها بعض حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن ثلاثين سنة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيت جعفر طريعا وفي جسده أكثر من تسعين ضربة ما بين طعنة وضربة ورمية والله ما فيها واحدة في قفاة ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأطيب فقتل. ثم أخذها خالد بن الوليد، فانسحب بالجيش هذا خبر الجيش في مؤته أما خبر المدينة فيحكيه أنس رضي الله تعالى عنه فيقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم رق المنبر فقال ألا أنبئكم بخبر جيشكم هذا الغازي قلنا بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب فقتل فاستغفرو له قالوا اللهم اغفر له وارحمه قال ثم اخذ الراية جعفر فأصيب فقتل فاستغفرو له قالوا اللهم اغفر له وارحمه قال ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب فقتل فاستغفرو له قالوا اللهم اغفر له وارحمه قال ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح عليه يعني أنجى الجيش من هذه المقتلة فتم فعل خالد فتحا ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعذر باشيا وبعدها ذهب إلى بيت جعفر قالت أسماه بنت عميد زوجة جعفر كنت قد غسلت أولادي ونظفتهم ودهنتهم وحجنت عجيني ننتظر قدوم جعفر فاستأذن علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل فقال ادعي لي بني أخي قالت فأتيته بهم كأنهم أفرار فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا يتسابقون إليه يتعلقون به ويقبلونه يظنونه أباهم جعفا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رؤوسهم ويفكيهم وينتح رؤوسة him يبكي فقالت أسماء يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء فتكت قالت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء قال كل جعفر قالت يا رسول الله يتم بنيه يتم بنيه فقال آل عيلة تخاصين عليهم أنا وليهم في الدنيا والآخرة أنا وليهم في الدنيا والآخرة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول على مثل جعفر فلتبك البواكي ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال اثنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم نعم قتل جعفر وطارف أهله وماله لكنه دخل جنة عرضها السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم رأيك جعفر في الجنة؟ له جناحان مترجان بالدماء يطير بهما مع الملائكة. نعم، هذه حقيقة السقوط. أن تطيع الله تعالى بكل جوارحك. أهل يكون متقيا في الصيام. من يصوم بطنه عن الطعام. ولا تصوم عينه عن النظر الحرام ولا سمعه عن السماع الحرام ولا يصوم لسانه عن الآثام هل يكون متقيا من يجمع الثواب في النهار ثم يحرق ذلك في الليل بأغنية ماجنة ورقصة فاتنة يزينها له شياطين الإن نعم يزينها له شياطين الإن فإن شياطين الجن قد سفدت فتحركت عند ذلك شياطين الإن بل إن شياطين الإن لم يكتفوا بليل الصائمين وإنما أشغل نهارهم أصبحت جموع من الصائمين تتتمر أمام الشاشات في النهار والليل اكتفوا من الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب ولا يستشعرون أنهم وقعوا في الحرام عجباً هل ينكر أحد منا حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية أو حرمة الغناء وآلات الطرف أو حرمة النظر إلى العاب السحر والشعودة بل تُعرض على الناس برامج إذا تأملت في من أنتجها وصاغها وكتب حواراتها وجدت أنهم ليسوا من العلماء المستقيم ولا من المصلحين الناصحين وإنما أكثرهم من القسان وشراب الكمور وأصحاب الشهوات المسعورة يحاربون الله ورسوله ويكتبون الأموال نعم لقد تبلدت أحاديث بعض الناس الصائمين وغيرهم حتى صاروا يتقبلون أن ينظر إلى رجل يحتضن بنت شابة لأنه يمثل دور أبيها أو يصجع بجانبها على فراش واحد لأنه يمثل دور زوجها. صرنا نأخذ الأمر بعفوية بريئة. صرنا لا ننكر ظهور المرأة حاضرة متكشّفة تعودنا مع الأسف. مناضر احتساء القمور والتدخين والسرقات والقتل والسباب تقبلنا كل هذا على اساس انه تمثيل بالله عليكم اي تقوى تحققها هذه البرامج انها والله تقضي على البقية الباقية من الايمان بل انها تتبع ما تبقى في القلب من تقوى ثم تزيلها ايها الصائمون والصائمات هل يليق هذا برمضان؟ شهر الحسنات والرحمات سبحان الله أين ليالي رمضان الذي كانت تقضى بين قارئ للأسحار ومستغفر بالأسحار كانت تقضى بين ساجد وخاشع وقائم وقاضع لصدر أحدهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء الكل في هدوء وتفينه تتنزل عليهم الرحمات ويباهي الله بهم ملائكته فجاء السلفاز وأفضلها بالأسلام والمسلسلات وجولات المطارعة الحرة وقرة القدم والأدهى من ذلك كله أن يخدع الناس في رمضان بما يسمى مسلسلات دينية ففي شعبان يظهر الممثل في دور ماجن فاجر يفجر بخليلته ويجاهر بتكرته فإذا دخل رمضان رأيته في شخصية أبي بكر وعمر وخليلته الفاجرة في دور عائشة وخديجة إن هذا لشيء عجاب نحن لا نلوم هؤلاء فقد غسلنا أيدينا منهم لكننا نلوم العقلاء المؤمنين الذين تستخفهم هذه التوافه فيتابعونها دون نكير. فمن يصفد عنا مرضة شياطين الإن الذين لا يرون لرمضان حرمه ولا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة فيهيئون أسباب الرذيلة بكل خصة ووقاحة فذون ثبث رمضان يحيي الفنان فلان حفلة غنائية في قناة كذا وتقيم فرقة فلان مسرحيتها الماجنة ألا شاهد تلك الوجود ما أجرأها عن انتهاج حرمات الله أما يعلم هؤلاء المسئدون أنهم يصبحون ويمسون على نعمة عظيمة لو واصلوا ليلهم بنهارهم في صيام وقيام لما شكروا عشر معشارها إنها نعمة الإسلام وإدراك الصيام والقيام أما يعلمون أن الله فضلهم بها على كثير ممن خلق تسويلا كيف يكون حال أحدهم لو أن الله بدل أن يجعله مثل من موحد جعله بوذيا يسجد لحجر أو جعله من عباد البقر أو ممن يقولون الله ثالث سناته أو ممن يقولون عزير ابن الله والله إن هذه الدنيا كلها لا تساوي شيئا إذا أحسن العبد التقرب إلى ربه واستغفر من تخصيره وذنبه وانظر إلى حال من يستشعرون ذلك انظر إلى الأنصار بعد معركة حنين الأنصار الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثم قتلوا في أحد ثم خوصروا في الخندق ولازالوا معه يقاتلون ويقتلون حتى فتحوا مكة ثم مضوا معه إلى معركة حنين ففي الصحيحين أن القتال في معركة حنين اشتج في أول المعركة فانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لهزيمة تلوح أمام المؤمنين الجفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم يفرون بين يديه دعاهم فلم يستجيبوا فطيح بالأنطار قيل يا معشر الأنطار قالوا لبيك يا رب الله وعادوا إليه وطفوا بين يديه ولا زالوا يدفعون العدو بسيوفهم ويسجون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حتى فر الكفار وانتصر المسلمون بعدما انتهت المعركة جمعة الغنائم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإبل والغنم وغيرها أخذ الأنصار ينظرون إليها وأحدهم يتذكر أولاده الجوع وأهله الفقراء ويرجو أن ينالهم من هذه الغنائم شيء يوسع به عليهم فبينما هم على ذلك فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الأقرع بن حابث ما أسلم إلا قبل أيام في فتح مكة فيعقيه مئة من الإبل ثم يدعو أبا سفيان ويعقيه مئة من الإبل ولا زال يقتم النعمة بين أقوام ما بدل بدل العنصار ونجاهدوا جهادهم ونضحوا تضحيتهم فلما رأى الأنصار ذلك قال بعضهم لبعض يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فلما رأى سيدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه لما رأى ذلك دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابك من الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم قال وما قال لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منه شيء فقال صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا امرء من قومي فقال فاجمع لي قومك فلما اجتمعوا أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف بينهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم قالوا أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة أثنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي طريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله به قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل قال ألم تكونوا عالة فقرة فأغناكم الله به وأعجاء فعلко الله بين قلوبكم قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل ثم تكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكتوا وانتظر, وانتظر فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله لله ورسوله المنة والفضل فقال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولا صدقتم لو شئتم لقلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخدولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فواتيناك ولو قالوا ذلك لصدقوا لكنهم ما قالوا ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أوجدتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم فوالله لما تذهبون به أنتم خير مما يذهب به أولئك ثم قال لو سلك الناس واديا أو شعبار وسلكت الأنصار واديا أو شعبار لكوادي الأنصار وشعب الأنصار فوالذي نفت محمد بيده إنه لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ثم رفع يديه وقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبت القوم حتى أقضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ثم انصرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوه نعم إن الإسلام الذي هدي إليه الأنصار هو والله خير مما يجمعون فطوبى لصائم وصائمة استشعر هذه النعمة فحققا السقوى فصام أحدهم الشهر واستكمل الأجر أخذ رمضان كاملا وسلمه للملائكة كاملة فلا غيبة ولا نميمة ولا أذية للمؤمنين ولا تقاعس عن الصنوات أو وقوعا في محرمات صامت صامت جوارحه وأركانه قاعتا أنا الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه طوبى والله لمن كانوا كذلك من عباد ربي الشهور كلها بواطنهم كظواهرهم شوالهم رمضانهم الناس في غطلاتهم وهم في بكائهم هؤلاء هم الذين يتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فتره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فمصائم أطيب عند الله من ريخ المسك وبالصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحكتابا غفر له ما تقدم من ذنبه وروى مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار تبعين خريفة وفي البخاري إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ولا شك أن هذا الزواف الجزيل لا يكون لمن امتنع عن الطعام والشراب فقط وإنما بد أن يحقق التقوى وأن يتعدم بآذاب الصيام فالصائم المستقيم يحفظ لسانه كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وبالصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أي وقاية فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرخط ولا يستف ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إني امرء قائم وقد كان السلف يحذرون من ثلاثات اللسان في غير صومهم فكيف بهم إذا صاموا كان أبو غريبة رضي الله عنه واصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا نحفظ ثيامنا نعم هذا هو حال العاقل فلماذا يغتاب الناس فيعطي حسناته لغيره قال عبد الله بن مبارك لسفيان الثوري يا أبا عبد الله ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة فقال سفيان نعم أبو حنيفة أعقل من أن يسلط على حسناته من يذهب بها بل كان بعضهم يحاسب نفسه على الكلام المباح فضلا عن غيره ذكر ابن قدامة في كتابه الرقة والبكاء عن مالك بن ضيغم عن أبيه قال جاءنا رياح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر فقلنا له هو نائم فقال نوم بعد العصر أهذه ساعة نوم هذا وقت نوم ثم ولا فقلنا للخادم الحق فقل نقضه لك فذهب الخادم فتأخر علينا فلم يرجع إلا بعد مغابه الشمس فقلنا له لما تأخرت أبلغته فقال هو والله كان أشغل من أن يفهم عني شيئا أدركته وهو يدخل المقابر وهو ينظر إلى الخبور ويوبخ نفسه يقول يا نفس أقلت أي نوم هذا لينم الرجل متى شاء تسألين عما لا يعنيك وجعل يوبخها ويحاسبها نعم يدقق عليها في الكلام المباح فكيف به بغيره دقق على نفسك ولا تحتقرن شيئا جلست عائشة يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له صفية إحدى زوجاته. وتعلمون ما يقع بين الضرائر من الغيرة السديدة قالت عائشة يا رسول الله حسبك من طفية أنها كذا وكذا تعني أنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة يعني اطبك يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ومزجته فواه السرمدي وقال حديث حسن صحيح وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب تحفظوا ألفنتكم أيها الصائمون ومن أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم قيام الليل ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومدح الله تعالى المؤمنين فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونانا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم تجدا وقياما وقد كان قيام الليل. جاءب النبي صلى الله عليه وسلم ومحابه ففي الصحيحين عن حديقة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة يعني صلاة الليل فقلت يركع عند المئة يعني يقرأ مئة آية ثم يركع ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم اتتح آل عمران فقرأها يقرأ متوسلا إذا مر بآية فيها تسليح تبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله من حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان وجوده قريبا من قيامه أما أبو بكر رضي الله عنه فكان يصلي من الليل ما شاء الله ويبكي وأما عمر فكان يصلي من الليل ما شاء الله. حتى إذا كان نسق الليل أيقظ أهله للصلاة ثم يقول لهم الصلاة الصلاة, الصلاة ويشر هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعم كان أحدهم يسلي لربه ولا عبد مستاق إليه معسرق بفضله عليه متذلل منكسر بين يديه فيزداد محبة إلى محبته وشوقا إلى دخول جنته يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه فشوع القلب والبطر وهكذا كان من بعدهم كان محمد بن خفيف رحمه الله به وجع في خاصرته فكان يشد به حتى يقعده عن الحركة فكان إذا نذي للصلاة يأمر من يحمله إلى المسجد فقيل له إن الله قد عذرك. فلو خففت عن نفسك قليلا وصليت في البيت فقال كلا إذا سمعت الحي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة لله ترضهم المرضى بل والله نحن المرضى وكان منصور بن المعتمد إذا جن عليه الليل يلبس من أحسن ثيابه ثم يرقى إلى صفح بيته ويصلي صلاة طويلة فلما مات قال ظلام جيرانهم لأمه قال يا أماه الجذع الذي كان ينصب في الليل في صفح جيراننا لست أراء فقالت الأم يا بني ليس ذاك جذعا ذاك منصور كان يصلي وقد مات وكانوا يستشعرون عظمة ربهم إلى وقفوا بين يديه كان أبو زرعة الراضي إماما في مسجد قومه عشرين سنة فجاءه يوما قوم من قلاب الحديث فنظروا فإذا في محرابه كتابه فقالوا له يا شيخ ما حكم الكتابة في المحاريب فقال قد كرهه قوم ممن مضى فأنا أنهى عنه وأسره فقالوا هو ذا في محرابك كتابه أو ما علمت بها فقال والله ما علمت بها سبحان الله رجل يقف بين يدي الله تعالى وينظر إلى غير موضع سجوده ويدري ما بين يديه أما سفيان الثوري فقد حجت عنه عبد الرزاق أحد طلابه فقال قدم علي سفيان الثوري بعد العشاء فوضعت له العشاء والذبيب والموز فأكل أكلا جيدا فلما فرج قام ثم توضع ثم استقبل الكبلة وشد على وسطه إزارة ثم قال يا عبد الرزاق قل قال يقولون يقول الناس اعلث الحمار ثم كده قال فصفق قدميه يصلي فما قطعه إلا أدان الفجر وقال ابن وهب رأيت سفيان التورية في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجد ثم. فلم يرفع حتى نودي بصراء في العشاء نعم كانوا يتسابقون إلى الخير قام أبو مسلم ألخونا لي ليلة فتعذ القدمان فقعد ثم ضربهما بالصوت وأخذ يقول أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون عليه والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا كانوا يجدون في الصلاة خشوعا وفي السجود خضوعا ذكر الزهبي عن بعض أصحاب شعبة بن الحجاج قال كان شعبة يصلي فيطير الصلاة وما رأيته ركع في الصلاة خط إلا ظننت أنه نفي ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نفي وفي الحلية أن عبيدة بن مهاجر كان عابدا شاكرا متخشعا ذاكرة وكان له أم مجلسية فكان يضرها أشد البر ويدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه فرجع يوما من صلاة العصر في يوم جمعة فرجع من صلاة العصر يوم جمعة فبشرته أنها أسلمت ونطقت بالشهادتين فخر تاجدا لله شاكرا يبكي ويناجي فما رفع رأسه حتى غابت الشمس. ولم يكن العباد من الرجال فقط ففي نساء نصير معاده العذوية كانت تطلي أكثر الليل وتقول عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور وتبكي وكانت حقصة بنت سيرين تسرج اتراجها من الليل ثم تقوم في مصلاها وكانت تقرب كفنها لتذكر الموت في صلاتها فتخشع نعم كانوا يرتعون ويبكدون ويصلون ويقومون حتى صار ذلك لهم عادة كان للحسن بن صالح جارية فاشتراها منهم بعضهم فلما انفضح الليل عند سيدها الجديد قامت تصيح في الدار يا قوم الصلاة, الصلاة فقاموا في الدعين سألوها هل طلع الفجر فقالت وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة ثم قامت تصلي لما أصبحت رجعت إلى فيضها الأول وقالت لقد بعتني إلى قوم دو لا يصلون إلا الفريضة ولا يصومون إلا الفريضة فردني بالله عليه فردها إليه فليت سعري ما تقول تلك الجارية لو رأت من مسلم زماننا الذين تمر عليهم الأيام تترى وهم على فرشهم يتقلبون فلالليل يقومون ولا صلاة الفجر يشهدون فكانوا كما قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والسبع الشهوات فسوف يلقون غيا وكان في رمضان أشد منهم اجتهادا كان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه يصلون سنة وعشرين ركعة ويختمون القرآن مرارا في رمضان وفي الموطأ عن اذن هرمز قال كان القارئ يقرأ بصورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنة عشرة ركعة ظن الناس أنه قد ختف وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال كنا ننطرف من القيام في رمضان فنتعجل القادم بالطعام مخافة الأجر وفي سعب البيه فعن خالد بن جريج قال كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا في شهر رمضان في كل ثلاث فمرض فأمنا رجل غيره فختم بنا في كل أربع فرأينا أنه قد كان الأول يختم بهم في كل ثلاث ليال فلما قسم بهم الثاني في كل أربع ليال قالوا له قد خصفت علينا وقال السائد بن زيد كان القارئ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا عند الفجر. بالله عليك قارن حالهم بحالنا ومن فضل الله تعالى أن من صلى التراويح كاملة مع الإمام فكأنما قام ليلة كاملة كما في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة نعم قوم عبد ربهم فخافوا من عقوبته ورغبوا في معاملته وتعلقت قلوبهم بمحبته فكثر في الدنيا اجتهادهم حتى على بين الناس رتبهم فأحبهم أهل السماء ووضع حبهم في الأرض قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى يعني محبة في قلوب الخلق شهر رمضان هو شهر القرآن وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وكان عثمان يختم القرآن كل يوم مرة وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة بأهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن وكان قد هذا في غير رمضان يختم القرآن في كل ستع ليال مرة فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة وكان إبراهيم النخعي يختم في العشر الأواخر كل ليلة وفي بقية الشهر في ثلاث وكان يتدبرون القرآن ففي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اقرأ علي فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي حبك فالتفت فإذا عيناه تذرفان وفي رمضان يجتمع الصوم والقرآن فتجلس المؤمن الصادفة شفاعتان يشفع له القرآن لقيامه ويشفع له القيام لقيامه كما صحت المتنس أنه صلى الله عليه وسلم قال القيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فسسعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فسسعني فيه فيشفعان. وقال صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبث تاج الكرامة يعني يا رب حل قارئ القرآن ثم يقول يا رب تجه فيلبث تجه الكرامة ثم يقول يا رب يرضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارتق ويزاج بكل آية الحسنة فوذكر نذيك وهو حديث حزن وروات ماجه وأحمد بالزند قال فيه الهيثمي رجاله رجال الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشف عنه غضره كالرد فيقول هل تعرفني فيقول ما أعرفه فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أماتك في الهواجر وأثمرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من ورائكم التجاره فيعطى الملك بيمينه والقلث بشماله ويوضع على رأسه ساج الوقار ويختى وارجاه حلتين لا تقوم لهم الدنيا فيقولان عما تسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم والقرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حذرا كان أو ترتيلا وقال صلى الله عليه وسلم عن المؤمن في القبر والذي نفسي بيده إنه ليسمع خطن عالهم حين يولون عنه فإذا إذا كان مؤمنا كان في الصلاة عند رأسه والسكات عن يمينه والصوم عن ثماله وبعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس قبل مدخل فيؤتى عن يمينه فتقول الذكاء ليس قبل مدخل ويؤتى من قبل شماره فيقول الصوم ليس قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات إلى الناس ليس قبلي مدخل والحديث رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي ناده جيد نعم كان القرآن عند الثلاث الطالحين مثهراً لليلهم مذراً لدموعهم قال عبيد بن عمير سألت عائشة رضي الله عنها أخبرين بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتت ثم قالت لما كان ليلة من الليالي أتى حتى إذا دخل معي في فراشي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي قلت والله أني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك قالت أقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى ظل لحيته ثم بكى حتى ذل الأرض فجاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أكون عبدا شكورا لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ثم قرأ عليه قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض وقت لا في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلقِ السماواتِ والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النَّارِ ربنا من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أرض وطار ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فوقر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْضِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ الحديث رواه الحبان وصححه الألباني فهو صلى الله عليه وسلم يبيس يجافي جنبه عن فراشه إذا استفقلت بالمشركين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى فطلوبنا فيه موقنات أنما قال واقع نعم كانوا يقرؤون ويبكون أما بعض المسلمين اليوم فقد تحول القرآن عندهم إلى زخارف في البيوت والمساجر والسيارات فصاحب المتجر يعلق آيات القرآن وهو يتعامل بالربا ويكلف كاذبا فلتشاهد الآيات السيارات وأصحابها يحملون الدقان والمسترات ويحين عليهم مقصد طلاب ولا يطلون وتذهب إلى بعض الإدارات فتجدهم قد علقوا الآيات وبين جدران هذه الإدارة تؤكل الرجوة ويختار على المسلمين بل ترى المرأة المتبرجة تعلق في عنقها على صورة مصحف وهي كافرة المتكشفة والقرآن يقول لها ولا تبرجنا تبرج جاهلية الأولى فأين تطبيق القرآن ولتلاوة القرآن آداب منها أن يسلوه على طهارة وأن يتسوف قبل التلاوة وأن يبدأ بالاستعادة والبثمنة وأن يحسن الصوت ويرسل لما في المستدرة وغيره من صلى الله عليه وسلم قال دينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ومن الآجاب ألا يجرى أحد على أحد بالفرار فيرفع صوته عليه قال صلى الله عليه وسلم ألا كلكم مناج لربه فلا يجين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض بالفرار وعلى الشخ الذي يجد طعوبة في التلاوة أن يصبر فإنه مأجور قال صلى الله عليه وسلم سمح الصحيحين الذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو عليه شاء له حجرام ومن هذا محاولة بكاء والخشوع عند التلاوة قال عز وجل ويحرون للألغان يبكون ويزيدهم خشوعا أما ظاهرة ارتفاع الحصوات بالبكاء والصياح كما يقع في بعض المسابق في رمضان، بحيث يكون الحال مدعيا جدا، فهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، والأمر يصعب، فلم يكن بكاءا وصياحا ولا ضعيفة، وإنما كان يسمع له صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأذيز المرجل من البكاء ومن الآذان، محاولة فهم القرآن والقراءة في كتب التفسير. ومن تأمل واقع المسلمين وجد جهلا عاما بمعاني القرآن فلو سألت أحدهم هل تحفظ الثورة تقول هو الله أحد لقال لك نعم فاسأله ما معنى الله الصمد ما معنى الفلق ما معنى غاسط إذا وقف والعازيات طبحة الموريات قبحة ما معناها؟ هذه اتصار السور أنت ما سألته عن آية في سورة البقرة وآل عمران وإنما عن سور يقرأها يوميا أو تقرأ عليه ومع ذلك ينهلوا معهم فما الذي يضرر لو تعلم تفسيرها ساعة من النهار فينبغي على قارئ القرآن أن يحاول جاهزة أن يتفهم ما يقرأ ومن أفضل العبادات في هذا الشهر الكريم الدعاء ويستحب في كل وقت وله أوقات يتهتد فيها فعند الإصطاع للصائم دعوة لا ترد وفي ثلث الليل الأخير حين ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول هل من سائل فأعطيك هل من مستغفر فأغفر له هذه سائل جاء وقد مدح الله المستغفرين بالأسحار فقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والمرأة في كل ما ذكرنا شقيفة للرجل في, في الحرس على القاعة وإعتهام الأوقات وبعض النساء مع الأسد يقصرنا في ذلك فإن أقبل رمضان كسرت رجولنا إلى الأسوان وقد تخرج إحداها وقد حسرت ذراعيها وأبدت عينيها أو لبت عباءة مطردة أو ذرقة وقد تخرج جينته أكثر من ذلك كان تخرج شعرها أو غيره بل تجد أحياناً أن رائحة العصر سفوح منها وكذلك بعض شبابنا يطمون في النهار فإذا أقبل الليل جمل أحدهم هدامه وزين في هذا ثم جعل يتعرض للنساء في الأسواق يرمض هذه ويشير إلى تلك عجبا بالنهار نيام وبالليل نيام الناس في طلاة وخشوع وهم يتطيجون الأعراض فهذا من أعظم الخطر ومن أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم الجود والإحسان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود النار وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود بخير من الريح المرسلة فكم من حسنة إلى منكوب وصدقة على مفروض غفر الله بها الذنوب وستر بها العيوب والصدقة تطفئ الخضيئة كما يطفئ لها النار وصدقة السر تطفئ غضب الرمض ذكر في تاريخ مقلاب أن فقيرا جاء إلى عبد الله بن المبارك فسأله أن يقضي عنه دينا فناوله عبد الله كتابا إلى وكيل مالك فذهب به الفقير فلما قرأه الوكيل قال للفقير كم الدين الذي سألت فيه عبد الله أن يقضيه عنه قال سبعمائة درهم فكتب الوكيل إلى عبد الله إن الرجل سألك أن تقضي عنه سبعمائة درهم وكتبت له سبعة آلاف وسوف تفن الأموال أو خلية فكتب إليه عبد الله إن كان المال يفنى فإن العمر أيضا يفنى فأجز له ما سبق به خلمين وفي السير أن ابن المبارك كان كثيرا ما يسافر إلى المدينة الرقة وينزل في خان فيها فكان الشاب يأتي إليه ويكون بحوائجه ويسمع الحديث فقدم عبد الله رأته مرة فلم يرَ ذلك الشاب فتأل به فقالوا إنه محقوَتٌ لدين رثبة فقال عبد الله كم مبلغ دينه؟ قالوا عشرة آلاف درهم فتَكَتَ عبد الله فلما جن عليه الليل لم يَتَلَفَ الصَّفْتِ ويلْحَدَ حتى دُلَّ على صاحب المال فدعا به في الليل. ثم أعطاه عشرة آلات درهم وحلفه ألا يخبر أحد بذلك ما دام عبد الله حيا وقال له إذا أطمح فاذحب إلى الحب وأخرج الشاب من حبته ثم خرج عبد الله من ليلته من الوقف متافرا فلما خرج الفتى من الحب قيل له قد كان عبد الله بن مبارك وكان يسأل عنه فخرج الشاب يلحق به حتى أتركه على مسافة من الطريق. فلما فصحه وسلم عليه قال له عبد الله يا فتى أين كنت لم أرك في القان؟ فقال كنت محبوباً في دينه. فقال كيف كان سبب خلاصه؟ فقال الشاب جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحب. فقال له عبد الله يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قبائدينك واحرص على طلب العلم ثم مضارقه ومضارقه والصدقة في رمضان لها صور متعددة فمنها إطعام الطعام قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نضعوكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نقاف من ربنا يوما عبوسا وقمط ليرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرا وترورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وأخرج الحاكم وطحها أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس ليان تدخلوا الجنة بسلام وكانوا الطالحين يعزون إطعان الطعام للعبادات وروى الكرميدي بسند الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا على ضمى سقاب الله من الرحيق المختوم ومن إطعام الطعام تفصير الصائمين كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصر إلا مع اليتام والنساكين وروا أحمد والنسائين أنه صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا يمتص من أجر الطائم غير ومن أفضل الطاعات الجلوس في المسجد بعد الفجر حتى تطلع الشم فقد روى أسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا طل الفجر جلس في المطلاة حتى تطلع الشم وصح عني الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجرة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشم ثم صلى رفعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة, تامة تامة تامة وهذا الفضل في كل الأيام فكنت بأيام رمضان ومن الأعمال الفاضلة في رمضان العمرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعجل حجة وفي رواية حجة معي ومن أفضل الضعات أيضا تلك العبادة التي يخل المرء فيها بربه فيناجي خاشعا معترفا خاضعا يدعو الدنيا ضرارة إن العبادة التي حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم عليها طوال حياته بعدما هاجر إلى المدينة إنها سنة باعتكام وهي لزوم المسجد وعدم الخروج منه تفربا إلى الله تعالى ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة ضرورية لا بد منها وإلا بطل اعتكامه وقد كان صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يعتكف عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما كما عند البخاري والاعتكاف المطلوب ليس الاعتكاف الذي يجعل المساجد مهاجع للنائمين أو مجالس للمتزاورين وموائد للأجل وحلقات للضحف وفضول الكلام كلا فهذا احتساب لا يزال به طاحبه إلا غسوة في قلبه إلا الاعتكاف المطلوب هو الذي تثيل فيه دموع خاشعين وترفع فيه أبوك من تضرعين من إنه الاعتكاف الذي يسعى فيه قر جاهدا ألا يصرف منه نحظة في غير طاعة الله وعلى المعتكر بل على الصائم عموما أن يدعل لساله ربما من ذكر الله فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بحير أعمالكم أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعقاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل الحديث أخرجه الحاسم وصحها وذكر ابن رجل في اللطائف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسجح في اليوم والليلة أكثر من اثني عشر التسبيحة فسئل عن إشاره لذلك فقال أستكت بها نفسي من النار وعند الحاسم وصحها أنا عربيا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد تثرت عليك فأنذئني بشيء أتشبت به فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسان كارتها من ذكر الله وقال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فينبغي للصاهم أن يكون مستغلا للذكر والأذكار فمن كانت هذه حاله في قيامه واعتكافه وقيامه رجي له الخير العظيم بفضل الله تعالى وقوفيقه وأفضل الذكر قراءة القرآن فإن بكل حرف حزنة والحزنة بعشر أمثالها والقرآن يسبع لأصحابه يوم القيامة ولا شك أن الاكتفال بختمة واحدة في هذه الأيام العشر هو تدريق سبيل كما ينبغي على المعتكر الإكتار من الصلاة والنوافل المطلقة والمقيدة كالسنن الضواطب وصلاة الضحى وغير ذلك فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لسوفان عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله تجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وروى مسلم أيضا عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآسيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل قلت أسألك مرافقتك في الجنة قال غير ذلك قلت هو ذلك قال أعني على نفسك بك فجود والاعتكاق والصلاة لهما فضر عظيم روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة صبعف على في بيته وفي الزوقه خمسا وعشرين درجة ذلك أنه إذا توضع فأحسن الوضوء ثم قرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رجعت له بها درجة وحط عنه بها قطيع فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما جام في مطلّا تقول الله بك عليه اللهم مرحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة فإذا كان المشي إلى الصلاة وانتظارها يرفع المرأة ويرقيه فكيف بالمقوط في المسجد والاعتكاف فيه أياما وليالي وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال الزهري رحمه الله عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبض الله عز وجل ومن نوى الاعتكاف في العشر الأواخر فإنه يدخل محتكف قبل غروب شمسرين من رمضان ويخرج بعد غروب شمس ليلة العيد ومن اجتهد في العشر الأواطر فهو حريب بأن يدرك ليلة القدر وهي أعظم ريال رمضان بل هي خير من ألف شهر وفي الصحيحين عنهم صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحريها وكان يوقظ أهله في الليالي العسر رجاء أن يدرفوا ليلة القدر وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن وافق ليلة القدر ما أقول فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو وفعف عني أيها الطائمون والطائمات إننا نعبد ربا عفو يحب العفو رحمته تسبق غضبه ومغفرته أعجل من عقوبته يحب من عباده أن يتارعوا إلى الهذا أهنه فالتوبة هي شعار المتقين وذأب الصالحين روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة ولله في كل ليلة عتقاء من النار فاجتهد أن تكون واحدا منهم فرمضان فرصة لمن فرط في صلاته ليتدارك نفسه فبين الرجل وبين الكبر والشرك سرط الصلاة ورمضان فرصة للمدخن أن يتوب ورمضان فرصة لمن قطع رحمه أن يرسلها لا يدخل الجنة قاطع. فمن كان بينه وبين أحد من أرحامه أو أحد من المسلمين بقاء أو شحناء فليسارع التارع إلى الإسلاح وإذا صامت بطوننا عن الغذاء فالتقم قلوبنا عن الشحناء نعم رمضان فرصة لهؤلاء وهو فرصة أيضا لمن يتاجر بالحرام فيبيع المحرمات من دخان ومجلات فاسدة ومعسل وجرات أو أسرطة جنائية أو يبيع العباءات والنقابات المحرمة أو الملابس الطاضحة ليتوب من ذلك وليعلم أن الله يحاسبه على النقير والقصمير وكل جسد نبت من سحر فالنار به، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يتأل من أين كتبه وفيما أنفقه إن رمضان فرصة لنا جميعا أن نتخلص من ذنوب لعل بعضها يتبعنا إلى قبورنا نعم ذنوب تدخل معنا في قضورنا نموت نحن وتعيش هي بعدنا تطب علينا السيئات إنها تلك الذنوب التي يجمعها من ينشر الفساد في الأرض عن طريق بيع أجهزة محرمة أو فتح مقاهم يجتمع فيها الفتاق أو محلات ينشر بها مجلات فاسدة أو مسترات ونقام فمن أعان على هذه المعاصي فهو والله شريك لأصحابها في الإذن ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة قال أبو حامد طوبى. لمن إذا مات ما معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مئة سنة ومئتي سنة أو أكثر يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها وقد قال الله إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم أي نكتب ما أخروه من آتار أعمالهم كما نكتب ما قدموا ولكن لا تخمر من رحمة الله فأبواب الرحمات مهتوحة فكن من الذين تفتح لهم أبواب الجنان وتغلق عنهم أبواب النيران الذين ينسلح عنهم شهر رمضان مغطورة جنوبهم مكفرة خطاياهم وقد قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له أيها الصائمون والصائمات، ومن أهم ما ينبغي أن نستغل به هذا الشهر المبارك نصف الناس ودعوتهم إلى الله فقد أقبل الناس على الخير وانتهى الكثيرون عن معاكم كانوا مقيمين عليها قبل رمضان فهدى الثلم هذه القرصة الثانحة كم من عاصم كانت توبته في رمضان بسبب آية صرقت سمع أو ضوعظة أثرت في قلبه وقد رواه أسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وروا الترهدي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها حتى لا يطلون على معلم آس الخير ورب كلمة يتكلم بها الداعية تكون سبب هداية لمن يسمعها وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلتينها بانا يكتب الله له بها رضا إلى يوم يلقاه ذكر ابن قدامة في التوابين عن عبد الواحد بن قال كنا في سفينة فألقتنا الريط إلى جزيرة فنتلنا فإذا فيها رجل يعبد صنما فأقبلنا إليه قلنا له يا رجل من تعبد فأشار إلى الصنم فقلنا إن معنا في السفينة من يصنع مثل هذا فليس هذا إله يعبد قال أنتم من تعبدون قلنا نعبد الله قال وما الله قلنا الذي في السماء عرشه وفي الأرض السلطان وفي الأحياء والأموات فضارف قال كيف قلنا وجه إلينا هذا الملك العظيم الخالق الجليل رسولا كريما فأخبرنا بذلك قال فما فعل الرسول قلنا أدى الرسالة ثم قفضه الله إليه قال فما ترك عندكم علامة قلنا بلى قال ما ترك قلنا ترك عيدنا كتابا من الملك قال أروني كتاب الملك فينبغي أن تكون كتب الملوك خسانا فأتيناه في المبحث فقال ما أعرف هذا فقرأنا عليه سورة من القرآن فلم نزل نقرأ ويبكي ونقرأ ويبكي حتى فتمنا السورة فقال ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعطى ثم أتلم وعلمناه شرائع الإسلام ودور من القرآن وأخذناه معنا في السفينة فلما سرنا وأظلم علينا الليل وأخذنا مضاجعنا قال لنا يا قوم هذا الولاد الذي ذلل عليه إذا أظلم الليل هل ينام قلنا لا يا عبد الله هو حي قيوم عظيم لا ينام فقال بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام ثم أخذ بالتعبد وتركنا فلما وصلنا بلدنا قلت لأصحابي هذا قريب عهد بالإسلام وغريب بالبلد فجمعنا له دراهم وأعطيناه إياها قال ما هذا قلنا تنفقها في حوائد فقال لا إله إلا الله أنا كنت في جذائر البحر أعضب الطنم من دونه ولم يضيعني أفيضيعني وأنا أعرفه؟ ثم مضى يتكسب لنفسه وكان بعدها من كبار الصالحين إلى المال فانظر كيف احسد هذا الرجل بكلمة واحدة ووالله ما أضل في الغضراء ولا أضل في الغضراء أكرم خلقا ولا أتجنفتا ولا أحرص على هداية الناس من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد دعا إلى الله في كل مكان وحال وزمان دعا من أحبوه ومن أبغضون ومن أحسنوا معه ومن آدوه ولم يكن اهتماهه مقتصرا على كبار الناس المؤثرين في المجتمع بل اعتنى بالصغار والكبار والعبيد والأحرار فيا أيها الطائمون والصائمات هل نغتنم شهرنا في ذلك إن اغتنمه السجار في التجارة والممثلون في التمثيل والمغنون في الغناء أفلا نغتنمه نحن لهداية الناس بالابتسامة والكلمة والرسالة والكتاب والشرير والدعوة الفاضحة لعدم الله تعالى ليصحب بسببك القلوب أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في صاعده وأن يجعلنا جميعا هزأة من وقبل الختام أسوق لكم بعض المسائل الهامة حول الخيانة المسألة الأولى الطوم هو الإنفاق بنية عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن أفضل شيئاً من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الرؤية التي رآها أنه قال ثم انطلق به فإذا أنا بقوم معنقين في عرافي بهم مشفقة أشداؤهم تفيل أشداؤهم دماء قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفضرون قبل تحل صومهم أي قبل وقت لإبقاء ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل متيما قادر طالب من الموانع والموانع هي الحيض والنفاس أو ما يعرض لهم غير ذلك ويستحب أمر الصبي بالطعام لما في البخاري عن الربيع زنت معون رضي الله عنها قالت. كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم الرعبة من العهن دعني من الخطن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون الإطار والمجنون لا يجد على الصيامة فإن يجن أحياناً ويفيق أحياناً لدمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنوه وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغني عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصيام وهو عاقل ومثله الحكم في المطروع وتشترط النية في صوم من الليل ولو قبل الفجر بلحظة لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لا قيام لمن لم يبيت القيام من الليل أما صوم النفل المطلق فلا تشترط له نية من الليل لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندك شيء فقلنا لا فقالك إني إذا صائم وأما النفل المعين كعرفة وعافراء فالأحوط أن ينمي لهم من الليل ليكون أكمل لهجره المثالة الثانية من الصيام ما يجب فيه التتابع. كطوم رمضان والطوم في كفارة في القتل الخطر والجماع في هذه رمضان وكذلك من نذر صوماً متتابعاً أزمة ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي وصوم كفارات اليمين وصوم البديه في محضورات الإكرام وصوم النذر المطلق لمن لم يلوي التتابع وصيام التطوع كعاشراء وعرفة والحسنين والحميز وغيرها يجبر النقص في صيام الفريضة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة بالصوم كما روى البطاري فمن أراد صوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده ويحرم صيام يوم العيد وأيام التشريف وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة إلا لمن لم يجد الهدي الحج هذه منا. المسألة الثالثة المسافر يجوز له البطر سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا عنه وسواء وجدت المشقة أم لا توجد، وإذا أراد أن يفضر فيبصرط أن يجاوز ذنيان البلد وإذا وصل المسافر بلده أثناء النهار وهو مصر ففي وجوب عليه خلاف والأحوط أن ينتك بقية يومه مراعاة لحرمة الشهر أما المريض فكل مرض لا يستطيع معه الطوم أو يشق معه الطوم فيجوزه الفطر ولا يجوز الفطر لمجرد التعب المحتمل أو صوف المرض ولا يجوز التساهل في الفطر لأجل الانتحانات ونحوها والمريض الذي يرجى برعه ينتظر الشفاء ثم يقضيه أما المريض مرضا مزمنا لا يرجى برعه والكبير العاجز سيطعمان عن كل يوم مسكينا، ويقول أن يجمع ثلاثة مسكينا ليطعمهم في آخر الشهر، أو أن يطعم مسكينا كل يوم. ومن مرض ثم سُهِم وتمكن من القضاء، فتكات حتى مات، فيقضي عن أحد أقاربه. لقوله صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين: من مات وعليه الصيام قام عنه وليه أو يخرج من ماله، طعام مسكين عن كل يوم. أما العجوز والشيخ الفاني الذي يعقل لكنه يعدد عن الصوم فيطعم عن كل يوم مكينة أما من تفض تمييزه أو الكبير الذي بلغ حد الخرق فلا يذب عليه الثيام ولا الثعام فإن كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال أليانه المسألة الرابعة إذا طلع الفجر وجد على الصائم الانساك فورا وأما الاحتيار بالانساك قبل الأذان بعشر دقائق ونحوها فهذا بدعة بل ينسك حين الأذان وإذا غابت الشم أفضل الصائم والسنة أن يعجل الإطار وطحك المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصل المغرب حتى يفطل ولو على شبة مماه فإن لم يجد الطائم سيئا يفتر عليه نوى الفطر بقلبه ومن أثر في نهار رمضان بعذر وكان سبب فطره ظاهرا كالمريض الذي يعلم كل من رآه أنه مريض فلا بأس أن يجاهر بالأكل والشرب حنان الناس ومن كان سبب فطره خفيا فالأولى ألا يجاهر بالأكل لكي لا يستهم المسألة الحامسة المفطرات السبعة أولها الأكل والشرب وهو معروف ومن المصطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب كالأدوية والحبوب عن طريق الفم والإبر المغذية وكذلك حقر الدم وأما الإبر التي لا عن الأكل والشرب ولكنها للمعارجة كالبنسلين والأنقلين أو إبر التطعيم فلا تغضب الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد وإن كان الأولى أن تجعلها في الليل أما غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيةه ثم إرجاعه مرة أخرى إلى الجسم مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كيف تكريات وغيرها إلى الدم فهذا يعتبر مخطرات كما في فتاوى اللجنة الدائمة للإحتاج أما خطرة العين والأذن وقلع السم ومداوات الجرح فلا يخطر وبخاط الربو لا يفطر والسواك وفرشات الأثناء لا يفطران إذا لم يفنع شيئا من المعجون وكذلك ما يدخل الجسم امتصاصا من الجل فالدهونات وإذا نفض فأكلت أو شربت سليسم قومت فإنما أطعمه الله وثقاه ولا قضاء عليه ولا ذكارك ولكن يجب على من أن يذكرك لعموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نفيت فذكروني ومن احتاج إلى الفطل لإنقاذ معصوم من مهلكة فإنه يفطر ويقضي كما قد يحدث في إنقاذ الغربة وإقعاء القرائب الثاني من المقصرات الجماع أو إخراج المني بشهوة بفعل من الطائم فمن وجد عليه الصيام، فجامع مع أهينها رمضان عامدا فقد أبسد طومه وعليه التوبة والإنساء ققية اليوم والقضاء والكفارة المغلبة وهذا عام في جماع الزوجة ومثله الزنا واللواط وإيتيان فهيمة وقد أكتت اللجنة الدائمة من الأستاذ أن من جامع مرات في أيام متعددة من رمضان نهارا فعليه كنفارات بعدد تلك الأيام التي جامع فيها ومن أصبح وهو جنب فلا يضر ذلك قومة ويجوز تأخير غسل الجنابة والحير والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن عليهم المبادرة لأجل الصلاة ومن احتلم وهو نائم فطوبه الضحيح وثالث المبطرات التقيئ عمدا فمن تقيئ عمدا بوضع صبعه في حلقه أو عصر بطنه أو غير ذلك عليه القضاء ولو غلبه القي بدون إيرانة فطوبه الضحيح والبلغب إن ابتلعه وهو في حلقه فلا يفتد صومه وإن ابتلعه بعد وصوله إلى داخل فمه أو إلى أرض نسانه فإنه يفتر بذلك رابع المفقرات الحجامة وبحكمها تعمد الطائم إخراج الجم الكثير وهو طائم كتبرع بالجم أما تحب الجم القليل للتحليل فلا يفتد الصوم أما خروج الدم من غير اختياره كروعة والجروح ونحوها فلا يؤثر في الطوم وإن كثر خامس المخاطرات الحيض والنفاس وهو خروج الدم المحتاج من المرأة والحائض والنفاس إذا انقطع دمها ليلا فنوت الطوم ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فصومها صحيح والعطل للمرأة. ألا تتعاطى من الحبوب والأدوية ما تمنع به دم الحي فإن تعاطت فانقطع الدم فعلا وقامت أجدأها ذلك وقومها صحيح والنبتاء إذا طهرت قبل الأربعين قامت واغتتلت القلاء والحامل والمرضع تقاسان على المريض فيجوز لهم الإحطاب وليس عليه مأل للقضاء سواء خافت على نفسيهما أو على ولديهما وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسائر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم رواه الترمذي وحسنة وهذه الأمور كلها لا يقفر بها الصائم إلا بترادة الشرور أن يكون عالما غير جاهل ذاكرا غير ناسل مختارا غير مختار ولا مختار والسواج سنة للصاحب في جميع النهار ولا بأس بشم الصيف واستعمار العطور ودهن العود والورد ونحوها والبطور أيضا لا بأس به إذا لم يستنشقه الصائمون باترة كأن يبعث المسجد مثلا فيشمه الطائمون لكن لا ينبغي عليه أن يقربه وأن يستنشقه المسألة الأخيرة من آذاب القول الحرت على السحور وتأخيره في البخاري قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وتعجيل الفطر من السنة ففي البخاري لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وكان صلى الله عليه وسلم يفتر قبل أن يقلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن ثميرات حتى حتوات من ماء رواب السلميلي ويقول بعده صارع ذهب الظمر وابتلت العروض وثبت الأجر إن شاء الله كما رواه أبو داود وحسن الزارة أقني ناده أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للقيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا ممن يتقبل الله صيامه ويغفر ذلنه وإجرامه وأن يمن علينا بالعزق من النيران والفوز بالجنان وأن ينفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين والله تعالى جل واصم وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا نعم. محمد